بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لا اله الا الله اشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان دع قام صنف الله باكمعلفه الذي بالتكفير وحده القدر الى مثيله كما افى في السنه المصرحه مما رواه الترمذي وصححه عن جندب وهكذا في اثرب امر بقتلهم روى عن عمر صح عن حفصه عند مالك ما فيه اقوى مرشد للثاني يقول هذا هو الحكم الثاني وهو حكم الساخر وحكم الساخر تعلمه او علمه او علمه تعلمه او علمه عمل به او لم يعمل بالتكفير ايما انه كفر بهذا الذنب الذي هو الصفر فذلك واضح وصريح في ايه البقره بامور منها سبب وجود اليهود اليه وهو نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون سواء اريد بكتاب التوراة التي بين ايديهم او القران الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لذلك نبذوكم وقد علم ان السحر لا يعمل لا ينم لا يعمل الا مع من كفر بالله وهذا معلوم من سبب نزول الايه كما قال الربيع وامس وغيره ان اليهود سالوا محمدا صلى الله عليه وسلم زمانا عن امور من التوراة لا يسلونه عن شيء عن شيء من ذلك الا انزل الله سبحانه وتعالى ما سالوه عنه فيقسمهم فلما راوا ذلك قالوا هذا اعلم بما انزل الله الينا منا انه امساله عن السحر وخاصموه به فانزل الله عز وجل وتبعوا ما تدخ الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر قوله تدعوني ما ان السحر لا يعمل الا مع من كفر بالله هذا ليس على اطلاقه كما ذكرنا وان هذا في بعض انواع السحر والا فالسحر خفه اليد والتخييل لا يلزم ان يكون الشخص كافرا والله اعلم يقول ومنها من ادله التكفير قوله واتبعوا ما تتبع الشياطين تتقوله وتزوره على ملك سليمان اي في ملكه وعهده ومعلوم ان استبدال ما تتبع الشياطين وتتقوله والانقياد له والانقياد له والعمل به عوضا عما اوحى الله تعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من اعظم الكفر وهو من عباده الطاغوت التي هي اصل الكفر وقد تم الله تعالى طاعه العلماء والامراء في تحليل ما حرم الله او تحريم ما احله ثم ذلك عباده انه اتخاذ وانه اتخاذ لهم ارباب من دون الله فقال تعالى اتخذوا اصنامهم رهباناهم اربابا من دون الله الايه قال علي المحاتم رضي الله عنه ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها اننا لسنا نعبدهم قال اليس يحلون ما حرم الله فتحرمونه ويحرمون ما احل الله فتحرمونه قال بلى قال فتلك عبادتهم حديث حسن غيرها لطاره بعدها وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون فاذا كان هذا في طاعه الاحبار والرهبان فكيف في طاعه الشيطان فيما ينافي وحد فهل فوق هذا الشرك من كفر سبحان الله عما يشركون ذكرنا من قبل مرات ان اتخاذ الاحبار والرهبان اربابا من دون الله كيف تتبعوهم في تحليل ما حرم الله تعالى وحرم الله حليما أحل الله على وجهين أحدهما أن يعلم أنهم خالفوا شرع الله عز وجل أنهم أحلوا الحرام وحرموا الحلال ويتبعهم على ذلك التحرين والتحرين يتبعهم على ذلك التبديل معتقدا ما قالوا دون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا والعياذ بالله كثر ناقل عن الملة بالتفاق العلماء وأما إن اتبعهم بمعنى الطاعة والموافقه في الفعل مع اعتقاد ان ما احله الله هو الحلال وما حرمه الله عز وجل هو الحرام فهذا شرك اصغر كما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فلذم الطاعه في يعني الطاعه لمن لكل من امر بخلاف شرع الله عز وجل تكون على انواع فين اطاعه بالكفر ولا يغلب الله كفرت وين اطاعه في المعصيه ما اعتقادي انها معصيه كان ذلك معصيه واما ان اطاعه في المعصيه معتقدا انها طاع وانه يلزم كلامه دون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا كفر ناقل عن المله ولا دين فاذا طاعت الشيطان وطاعت واتباع ما يامر به ينظر فيه لا بد ان ينظر فيه فان كان متضمنا لكفر كان كفرا منه. اتباع ماتاتله الشياطين ينظر فيه وهذا التقسيم او النظر فيما يتضمنه السحر هو قول جمهور اهل العلم وان نسبه للشافعي فقط وان كان قد اطلق غير واحد عن احمد ومالك وابي حنيفه القول بقفر الساحر الا انه عند التامل في كلام جميعهم يعني الكلام ائبرائهم في التقصير الذي ذكروه كلهم يقول الا ان يكون سحره بادويه وتدخين ولا حوباله فانها لا يكفر فذكر الحنابلة ذلك وكذا المالكيه والحنفيه فلذلك يعود خلاصه كلامين الى ما ذكره الشافعي رحمه الله مفصلا حيث قال يقال حيث قال يقال بالتاء السفله نتحدث في فيناصف كفرا كان كفرا فاذا ينظر في هذا الذي يعني يفعل مستاهر ان ضمنه كفرا اولا او لا ضمنه قدكرمنا ان الايه ذلك على ان الساحر متعلم من الشياطين بصر. ولا ألزا من ذلك أن يكون كل السحر كذلك الله أعلم قال وعبادة الشيطان هي اتباعه فيما أمر به من القفل ودعا إليه كما قال عز وجل فيه إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد وكما يقول للمجرمين يوم القيامة ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كفيرا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْفِلُونَ وهذا الكلام صحيح وقد ذكرنا مرات ال... يعني معنى عبادة الشيطان وهي كما ذكر اكتباهه في الحمر بهنا الكفر والقليف لابد أن يقال ما دع إليهنا الكفر أما إذا أطاع الشيطان في معصية الله فما من معصية إلا والشيطان نأمر بها وما من أحد معصي الله إلا قد أطاع الشيطان لا يقال عنه انه عابد انه عابد للشيطان بالله الا كان ذلك مضاهيا لقول الخوالز ما هي طريقتهم في الاستدلال في الحقيقه فذلك لا يجوز ان مطلقا ان طاعت الشيطان عباده له لا يود ان يذكر ويوين الكلام ان طاعته في الكفر طاعته فيما دعا وامر به من كفر والضلال لا توان وامر الكفر وبما دونه هناك من يقدر على اضلاله بالكفر وهناك من يقدر على اضلاله بما دونه ولا يقدر على اضلاله بالكفر فلا بد ان ينضرب ولذلك قال سبحانه وتعالى وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطاعتوهم انكم لم تهدون قال ذلك في بيان شرك من اطاع من احل ما حرم الله من الميتة فمن اطاع من أحل من حرم الله في تحليله ذلك ووافقه عليه فهو الكافر والعياذ بالله فهذا أيضا لا بد من فهمه الفهم الصحيح وإلا لا لازم من ذلك أن كل عاصم يقال له أنه مسلم كافر عابد للشيطان عابد للطغوت وليس الأمر كما ذكره إلا أن يقصده وابوديع تشكرا استوالا على الماضي كلها من صعب الكفر وهذا ليس بالضروره ولا فهذا امر محتمل والله اعلم اعلم لكن لابد ان يبين حتى لا يفهم على اطلاقه وهو الكلام هنا طبعا على اطلاق الجس الكفر, الكفر الاكبر المقصود به فمن يطيع غيره في مخالفه الشرع معتقدا صوابه واعتقد ان حق ياته ومشروعياته وانه مخالفه لشرع الله سبحانه وتعالى امر لبث به فهذا كفر لا خفاء فيه ومطاعته في الكفر كفر ايضا لا خفاء فيه لو امره مثلا ان يسجد لصنم او ان يعتقد ولا اعوذ بالله ان في ضر ونفع ايه في صفر الضره نفع لغير الله واعتقد ان الكواكب مؤثره بذاتها في الوجود او ان يعني اعتقد مثلا جواز اهانه المصحف حتى اهانه المصحف فقط اعترف بان يهين القران حتى لو اعتقد جواز ذلك او لم يعتقد ولكن فعله ولا يعاذ بالله لكان ذلك من القصر الاكبر بلا نزاع فاما في المعاصي فينظر فيها كمان يطيع غيره مثلا في انتهاك حرمات المسلمين ويصوب ذلك ويقول نعم هذا حق وان هذا هو العدل ونحو ذلك فان نسبة خلاف شرع الله سبحانه وتعالى الى العدل وما كف الذي لا شك فيه لانه يصوب ويصحح خلاف شرع الله وينسبه الى العدل فكيف اذا يكون شرع الله سبحانه وتعالى من يصحح ويصوب ويجعل مخالفه شرع الله مشروعا وامرا لا بات به كان كافرا ولا ادنى ومنها قوله تعالى وما كفر سليمان بر قال ومنها قوله تعالى من ادله التكفير الساحر قوله تعالى وما كفر سليمان برى الله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام من الكفر وهذا الكفر الذي براه الله تعالى منه هو علم السحر وعمله وان كان بريئا من الكفر كله معصوما مما هو دون لكن فياكل ايه في خصوص السحر انه بريء منه ولو فرض وجود عمله به لكفر لانه شرك والشرك اقبح الذنوب واعظم المحبطات للاعمال كما قال تعالى في جميع رسله سليمان وغيره عليه مستن بعد ان ذكرهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشرقوا لحافظ عنهم ما كان عملوا وهذا معلوم من اصل القصه فان يهود ترى قاتله الله تلقوا سحر عن الشياطين ونسبوه الى سليمان عليه السلام فبراه الله تعالى من الشكيه بهذه الايه كما قال مجاهد رحمه الله تعالى في هذه الايه واتبعوا ما تذكره الشياطين على ملك سليمان قالت كانت الشياطين تستمع الوحي فيما تم سم... فما تم كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمه زادوا فيها 200 مثلها فارسل سليمان عليه السلام الى ما كتب من ذلك لما توفي سليمان وجدت الشياطين وعلمته الناس ما وصفه قالت يد نوبي كان سليمان عليه السلام يتبع ما في ايد الشياطين من فتح فياخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته فلم تقدر الشياطين ان يصلوا اليه فدنت الى الانس فقال لهم اتدرون ما ال الذي كان سليمان يسخره به الشياطين والرياح وغير ذلك وغير ذلك قالوا نعم قالوا فانه في بيت خزانته وتحت كرسي فاستسار به الانس واستخرجوه وعملوا به فقال اهل الحجاز يعني اليهود من اهل الحجاز كان سليمان يعمل بهذا وهذا صح فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام فقال تعالى واتبعوا مثلت الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الق... هذا من الإسرائيليات مسألة أن ذلك كان يبسمه سليمان تحت كرسي هذا مما لا تريد عليه من الكتاب والسنة وهو من المأخوذ عن أهل الكتاب مما لا يصدق ولا يكذب سليمان عليه السلام كان بالقوة ينهى عن الكفر والشرك والكفر كله ويعني يعاقب من يفعل ذلك فربما كان يعني جلدينه او يحرقه او غير ذلك الله اعلم كان يرسل في تتبعه والبحث عنه ليمنع الناس منه ويمنع الشياطين منه هذا حق لانه داخل في عموم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر و النهي عن الشرك الذي اعظم المنكرات اما هذا التفصيل فالله اعلم قال محمد بن السعاف بن يسار عمدت الشياطين حيث عرفت أو حين عرفت يعني موت سليمان ابن داود عليهم السلام فكتبوا أصنف السحر من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا حتى إذا صنفوا أصنف السحر جعلوه في كتاب ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان وكتبوا في عنوانه هذا ما كتب آصف ابن برخية الصديق للملك سليمان ابن داود من زخائر قومي العلم ثم دفنوه تحت كرسيي واستقروا بعد ذلك بقايا دن بني اسرائيل حتى افتاحنا اكتشف فلما عثروا عليه قالوا والله ما كان ملك سليمان الا بهذا ففش فافشى واستغرب الناس فتعلموه وعلموه فليس هو في احد اكثر منه باليهود لعنه الله فذا فلما ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان ابن داوود وعده فيما من عقد من المرسلين قال من كان بالمدينه من اليهود تعجبون من محمد يزعم ان ابن داوود كان نبي والله ما كان الا تاهرا وانذر الله تعالى في ذلك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون ما لا يعلمون وهذا في الحقيقه من الواقع والمطابق للواقع تماما فإلى يومنا هذا ما زالت كتب السحر تنفذ كلها الى اصف بن برخيه وقد قابلت رجلا يعني ظهرت منه علامات التوبه الى الله عز وجل ما فتحوا واخبرني ان هذه الامور التي تعلمها من ابيه وابوه عن ابيه انه فعلا ان يزعم يعني كان عنده وما زال بقايا يزعم ان ذلك نهاد اشتغل عنده الى اصف بن برخيه كاتب سليمان وان هذه الاسماء أن لكل سوره ولكل ايه قداما من الجن واخبرني انه را بالفعل بعضهم وان انه قصير هكذا وله ذراع يبلغ 18 مترا وانه بقراءه بعض الايات يحضر هذا الجن وهناك اسماء اخرى زعم او هكذا خدعه يعني ولم يبين له قبل ذلك ان اسماء هناك اسماء بالسريانيه هي اسماء لا تفسن فمن استعملها حضر قدامها من الايه من الجن وبهذا يعني يتضح كيف كان هذا الكذب الباطل فهو ماخوذ اصلا من اهل الكتاب وما زالت كتب يعني الاعمال التي تعمل للتفريقه وللتحبيب وما ذلك كان في ذلك الى اصفر ابن برخه هذا الكلام موثق في الواقع فعلا وانه عنده كذلك وهو كذب كله فان سليمان وكاتبه والمؤمنون معه والمؤمنون معه مبرؤون من ذلك والله سبحانه وتعالى ما اغنى ولا رضي وان يكون في انبياءه من يعمل ويستحل وبرئه الله عذرنا واما ان اليهود اكثر الناس تحرا لعلمه الله امين فنعم هم اكثر الناس التمالا بالتحرش ونشرا له في المدن واخدعونا به بقيه الاغبياء من اتباعهم ومن النصارى ولا يزال هذا الامر منتشرا فيهم بل يعني رغم تقدم المزعوم الذي يزعمونه في العلوم المعاصره اصبح تخروا عندهم ماده تدرس في جامعاتهم الكبرى يدرسونه يعني في كثير من الجامعات مواد السحر ومنها السحر الاسود وغيره مما يصفونه بالالوان المختلفه والانواع الجهات المختلفه هناك سحر سفلي وهناك سحر اسود وغيره وكل هذا اصبح عندهم مقبولا ومالهم ان كبار رؤسائهم يرجعون الى كهان وكبار كهنتهم المنتسبين الى الدين يتطلعون الى النور و من خضع بذلك من بعض جهله كتاب المسلمين ينقلون ذلك عنهم فيما يدعون من المؤشرات في الكون وان الوقت الفلاني سوف يقع كذا وكذا لاجتماع في التكراث على خط واحد واما الكتب ال استنويه تاويل الكلام فيها كذا وكثير جدا ممن تكلم عن وقائع الاحداث يتكلم بهذه الطريقه التي هي سحر وكهانه ومن اقتبس شعبة من رفقه اقتبس شعبة من السحره زاد ما زاد وللاسف ان هذا دخل على كثير ممن يكتبون في الاسلاميات او يعني يزعمون ان كتابتهم اسلاميه ويزعمون التاويل لاحداث اخر العالم ونهايه العالم او اشراط الداء على بهذه الطريقه فالكل ناخذ عن اهل الكتاب ونحذر جمله من هذه الطريق المنحرفه وان ادعاء توقيتات معينه لاحداث معينه بزعم ان هذا بالنظر الى النجوم او بتاويلات المنقوله عن اهل الكتاب نقول هذا طريق منحرف فعلا لانه ماخوذ عن صحره اهل الكتاب وكهانه اهل الكتاب وهم باب الصحره والكهان من باب واحد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الجهانه من الدخان وعلم النجوم من الصحر كما ذكرناه فلا بد ان يحذر من هذا وليعلم انه ليس من توقيت محدد في كتاب او سنه يحدد تاريخا محددا للوقائع التي بيناها النبي صلى الله عليه وسلم من الملاحم الكبرى او غيرها ولذلك لا يجوز ان يقال قبل وقوع الاحداث ان هذه هي التي سوف تكون فكثير من الجهله يقولون مثلا ان الذي ورد في الحديث الفلاني في اشراط الساعه هو شخص الفلاني وان الوقعه المعينه هذه هي الوقعه الحرب التي قامت في التاريخ الفلاني وانه سوف يقع بعد هذه الحرب كذا وكذا وكل هذا من الضلالات والجهالات ومن تتبع جهله اهل الكتاب وسحرت اهل الجدال فلذلك يجب الحذر من اتباع اليهود على ذلك فهم اعداء الدين اعداء الانبياء جميعا فكيف ينقل ما يكتبونه ويقولونه بذعم ان هذا دلت عليه الادله كتب عديده في الحقيقه انتشرت وانتشر انتشار النار في الهشيم بهذه يعني مليئه بهذه الترهات هو ابن مختار ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اصف كاتب سليمان كان يعلم الاسم الاعظم وكان يرتب كل شيء بامر سليمان ويدينه تحت كرسي فلما مات سليمان أخررته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان ويعمل به قال فأكفره دهال الناس وسبوه واقف علماء الناس فلم يدد دهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلمون النسي السحر فإذا هذا الأثر مهمة وهي ان ولود بعض الحط في وسط الفتح لا يعني ان ذلك يعطيه من او من كون هذا التلفس ما تجد عملا من الاعمال المكتوبه والاسهار المصنوعه الا كانت بها شيء من الايات ويكتبون حروف الايات احا منقطعه وفي ما بين ذلك انواع من الطلاسم المجهوله فالشياطين تكتب ما بين كل سطر ايه سطرين ويكذبون فاو بين كل سطرين سحرا وجود حق مما كان عليه الانبياء لا يعني ان كل ما نقل من ذلك يكون حقا ولذلك كما اذا وجدنا التلاطم المجهوله والارقام المجهوله والرسومات الباطلة والاسماء الغريبة في وسط اياتنا القران ولا شيء شوف بتكتب القران لا دعامة اكيد على وجوده استحوا استعمال الايات في ذلك لا يغر العالم وطالب العلم الذي يفهم وإنما يغور الجهله اللي كتبوا ده, ده بيستعملوا القران فقط امال ايه دهشوم ودبسوم وكلام اللي, اللي بي بيذكروه ده وعدين يقدروا ماشي نقول دي اسماء لابس ترينيه تكذب على الله جد ما يدرون انهم مطمئنين طبعا مفيش حد يعرف دي الترينيه ومين قال ان دي اسماء الله وعندكم ترجمه واحد عارف ترينيه وبيترجمها ويقول دي اسماء الله, دي أسماء الله. عندنا اسماء الله عز وجل في الكتاب والسنه ولا يجوز ان يقالها دي اسماء الله ربما كانت اسماء وناس من الجن ولا هذا لا يعني تدعى من دون الله سبحانه وتعالى وتعبد من دون الله لمثل ذلك لابد ان يحدر منه لان ذلك كان انشاء الشياطين هم يخلطون الحق بالباطل ما في باطل صرف لابد ان يخلطوا شيئا من الحق ليلبس على الناس لان الباطل المر يعني مريب لا تقبله النفوس ولا ترضيه فلذلك يخلطون شيئا من الحق ليلبسه على الجهله وخصوصا اذا كانت كتابه الايات بطريقه خطا فذلك ربما كان متعمدا احيانا تكتبون الايات بطريقه فيها اخطاء في الرسم واخطاء في الترتيب و اخطاء في طريقه الكتابه ذاتها و لا ده هذا ده من كتب النجاة ده كسره ال... ال... بلا شك يعني, يعني كانوا يكتبوها بالحبر المعتاد ولكن بما ذكرت منها ليه من الطرق يعني فهذا يعني هم يعرف به كونه من السحر الباطني قال وتفاسير استلفوا واثروا في هذه الايه كثيره جدا وما كان منها اسرائيليا فهو من القسم المقبول لموافقته ظاهر الايه في ان اليهود تعلموا السحر من الشياطين الكلام ايه جمله مقبول جمله في جمله الخبر اما تفاصيله فايه فربما كان من القسم المتوقف فيه كما ذكر الاستاذ الدخله بتاع الكرسي وحوران اما ان هو كان من كلام سليمان الحق يعني هو الشياطين قالت فيه او ان ده كان مما يجمعه سليمان من سحر الشياطين فادخله ويمنع الناس منه فالكلام فعلا من القسم المتوقف فيه اما جمله الامر وهو أن اليهود تعلموا استقرار من الشاطين فهذا حق فأنه رموا به نبي الله سليمان وأكفروه به وسبوه نعم وخاصموا به محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فبين الله تعالى ما لبسوه وهدم ما أسسوه وبرى نبيه سليمان عليه السلام مما اتفكوه وقم الخدة عليهم في بطلان من تحلوه فلله الحمد والمنه ومنها أي من أدلة كفر التاحر قالوا تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر اكرم الله تعالى اليهود بما نسبوه لنبيه سليمان عليه السلام بقوله وما كفر سليمان وهم انما نسبوا السحر اليه ولزموا ونسبوه اليه والكفر لان السحر كفر هذا اثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر فقال تعالى ولكن ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر قلنا ان هذه الايه تدل على ان السحر المتعلم من الشياطين ايه كفر وكذا المتعلم من هاروت وماروت يقول وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموهنه إذ لا فرق بينه ومهنه بل هو تنميل الشيطان وخذيله عنه روى وليه تخرى لتخريه التبع لهذا قال تعالى في الملكين وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فبين تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر فأعمل به وعل... أو علمه أو لا ابن عباس رضي الله عنهما قال فإذا أدهما الآتي مريد استحره نهياه أشد المهي وقال له أمن أكو كتنة فلا تكفر فذلك أنهما علم الخير والشقر والكفر والإمام فعرف أن اكتفرنا الكفر قال فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا فإذا أتى عايا الشيطان فاعلمه فإذا تعلمه قرج منه النور فنظر إليه سوطان في السماء فيقول يا حسرتاه يا ويله ماذا الصحر روض أبي حتما الحسن البصري أنه قال في تسري هذه الآية نعم انزل الملكان بالسحر ليعلمه الناس البلاء الا يعلم الناس البلاء الذي اراد الله تعالى ان يبتلي به الناس اراد الله باراده كونيه يقول سوف افض على هنا المثال ان لا يعلم احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تفتوا ونتظاهر الكلام تمام هو لم يجد على ايه على مدلل عليه الايه فعلا وهذا ظاهر الامر قلنا سبب نزول الملكين ايه ها مجهوله نفس المجهوله ما ده هو ده انتحل الله لكن هل كانوا يعني ركب فيهم الشهوه فارتكبوا معاصي الارض هل كانت الزهراء امراه فمسخ ده بقول ده امر مما ايه مما لا ندري ناسخ قد قال فتاه كان اخذ عليهما ان لا يعلم احدا حتى يقول انما نحن فتنه اي بلاء ابتلينا بثلاثه قال سدي اذا اتاهما انسان يستحره بعض وقال له لا تكفر انما نحن فتنه فاذا ابى طغى له ايت هذا الرماد فبل عليه تبول يعني فاذا بالعليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماوات وذلك الغمام واقبل شيء اسود كهيئه الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء وكل شيء فذلك غضب الله مش ده صفه الغضب طبعا لا من من غضب المخلوق يعني فمن ذا غضب الله على القوم الكافرين هذا العذاب الذي انزل يقول فاذا اخبرهما بذلك علمه ذل ذلك قول الله تعالى وما يعلمني من احد ان يقول انما نحن فتنه ترى فتنه قال الجورج في هذه الايه لا يدرك على الفتنه الا كافر ففتنه هي المحنه والاختبار نقول ان العزم والرضا بالكفر كفر يعني هو بيقول ده نور الايمان اللي خرج منه ليه هو التبول في مكان عام ده كفر لا لان هم قالوا له لا تدبر قالوا لي عايز اتعلم برضو ولا اعوذ بالله الذي يعظم ويرضى ان يبيع دينه قد كفر ابن ساعته قد كفر بالفعل لما يقولوا له اذا كان تبيع دينك من اجل كذا او تترك دينك من اجل ان تعطيه كذا فقالوا نعم لا باء فهذا قد ايه قد كفر بالفعل ولذلك اذا ته يعني مارا هذا التباول او هذا اتيان هذا المكان فانه عند ذلك يكون قد كفر ولا اعوذ لانه علما على رضاه بالجحور واستعداده للكفر ومنها قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا قد علموا ولا من اشتراه ما له في الأخرة من خلاق يعني من حظ ولا نصيب وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة وكفى بيدخل الجنة خلاقا نصيبا ألا يدخل الجنة إذا نفس مؤمنة ثم قال تعالى ولبئث ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون كذي أبي الله صحيحة جدا في النوع المتعلم من الشعفين ومن هاروت وماروت ومنها قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لما سبت من عند الله خير لأنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم على القرآن واتقوا السحر وسائر الذنوب لما سبت من عند الله خير ولو كانوا يعلمون وهذا من أصلح الأدلة على كفر الساحر ونفي بإيمان عنه بالقلية فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى لما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل باستحر واتبع وخاصن به رسوله صلى الله عليه وسلم ورمى به نبيه ونبذ الكتاب ورأى ظهري وهذا ظاه ظهر لابد من ذكر التفصيل الذي ذكرنا حتى لا يفهم أن ذلك في كل أنواع استحف قد صرح بذلك إما تستأخذ من الصحابة للتبعين وإنما فختلفوا في القدر الذي يصير به كفرا والصحيح أن استحر المتعلم من الشياطين كله كفر قليله وكثير كما هو ظاهر هذا كلام حتن جدا وحده أي حد استحر القتل ضربه باستيف بلا نكية بل هو ثابت بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتدين وغيرهم كما أتى ثابتاً في السنة المصرحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما راه التلمذي محمد بن إيساء بن ثورة ابن موسى بن الضحاة السلمية أبو إيثاء التلمذي الحافظ الضريج أحد الأعلام صاحب الجامع والتفسير راه عن خلق المذكرين في تراجمهم راه يعني عن خلق المذكرين في تراجمهم من جميعه وغير وغير وغيره وغيره وان هو محمد بن سليمان القندي وحماد بن شكر ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي راوي جامع والهاشم ابن قليب وخلق من اهل المنقند ومسف مسف بلبل تلك الديار قال ابن حبان كل اللي بيذكر كلامه بتستمر يعني تعريف التميم قال ابن حبان كان من من جمع وصلنا قال ابو العباس المستفري متى سنفتيس سنه 200 و100 رحمه الله مرفوعا وصححه وموقوفا عند دندا و ابن عبد الله في مسند رجالي على القمي او العلقي له 43 حديثا اتفق ابو خليل ومسلم على سبعه وانفرد مسلم بخمسه هو انه الحسن بن مسلم بن مشدد ما بعد 200 قال رحمه الله قال التلمذي باب ما جاء في السفك حدثنا احمد بن هنيه قال حدثنا ابو معاويه اسمعيل بن مسلم عن الحسن عن دوندب قال دوندب قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد الساحر بضربه بالسيف قال هذا حديثنا ان هذا مرفوع الا من هذا الوجه واسماعيل بن مسلم المكي ضعف حديث من قبله حفظه واسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وثقه ويروي ويرى الحسن ايضا وصحيح عند ابن دمع موثقا طبعا كلام الترمذي مقدم وهو تضريف اسماعيل بن مسلم المكي و الحديث ضعف إسنذا والفضل صدنا أنه من البيئة الحكم عن جندب مرسلا يعني أقصد هو عن عنه وهو مرسلا ويروى الصحيح عن جندب موقوفا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعائدهم وهو قبل مالك ابن أمس قال الشفعي إنما يقضر الساحر إذا كان يعمل يعمل من ساحره ما يبلغ الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم يرى عليه قتلها وهاني بقول ما يبلغ الكفر اي ما كان فيه اعتقاد التصرف لغير الله وصرف العباده له كما يفعله بده هياكل النجوم من اهل باب الوغى قلنا التفصيل ده منقول عن اصحاب مالك وعن صادق احمد كذلك وذلك هو الصحيح قالا يقول هكذا في اثر امر بقتل امر بقتلهم يعني الصحره رواه عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى العدوي ابن ابي حفص المدني احد فقهاء الصحابه ثاني الخلفاء الراشدين احد العشره المشهود لهم بالجنه اول من سمي امير المؤمنين له 539 حديثا يعني في البخاري ومسلم اتفقوا على 10 وفرد البخاري ب9 ومسلم ب15 وعنه رواه عنه, عنه ابنائه عبد الله وهاشم وعبيد الله وعلقه وزياده قصه اتفاقهم على تلفون ده لا ده في مسند في مسنده وبرضه اللي فاتت كده هو له 340 حديثا يبقى في المسند اه ما طبعا لا ما يبقى ده ايوه استاذ تمام اه ان الحديث ديات في المسند والله اعلم روى عنه ابناء عبد الله العاص وعبيد الله وعلقمه بن ابي وقاص وغيرهم شهد بدرا والمشاهد والمواقف وولي امر الامه بعد البكر رضي الله عنهما وفوتها في ايامه عده امصاط اسلم بعد 40 رجلا ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا عن إن الله تعالى جعلت فق على لسان عمر وقلبه صحيح لما دفن قال ابن أسعود رضي الله عنه ذهب ذهب اليوم بتسعة أعشار العلم استشهد في آخر ثنة ثلاثة وعشرين ودفن في أول ثنة أربع وعشرين في الحجرة النبوية وهو ابن ثلاث وستين وصلى عليه سهيد وما ناقبه جمع وذفردت في مجلده رضي الله عنه هذا الأثر المشار إليه في الباب هو ما رواه الإمامان الجليلان أحمد بن حنبل الشيباني ومحمد بن الديب الشافعي رحمهما الله تعالى قال اخبرنا سجن هو بن يني انا عمرو بن دينار انه سمع بجره ابن عبده يقول كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوا كل تاهر وتاهرة قال فقتلنا ثلاثه واحد رواه البخاري رواه البخاري وصل خانق عن الخطاب انت عمر ابن الخطاب العدوية أمي المؤمنينة رضي الله عنها عند مالك النعمة ابن مالك بن أبي عمر بن عمر بن الحريس الأصباحي أبي عبد الله المدني أحد الأعلام في الإسلام وإمام دار الهجرة ولد الثنة ثلاثة وتسعين وحمل به ثلاثة سنين كم ذا في نظرة سهد الحمل بثنون ثلاثة سنين هذا مما لا دليل عليه وتوفي الثنة تسعين وسبعين ومع ذوك نبي البقية رحمه الله تعالى ورضي عنه صح عن حفصة ما فيه اي الذي فيه اقوى دليل مرشد بثالك وهو ما رواه بموطته في باب ما جاء في الغيلة يستحرم كتاب العقول العقل عن البيع عن محمد بن عبد الرحمن بن فعد بن زرارة انه بلغه ان حفصة الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها يعني اتعقتها عن دبر يعني قالت انها بعد موتها تكون حرة فامرت بها فقتلت رواه ملك الموطة بلاغا يبقى ليس متصل الثمره من قال بلغ بلغ عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن خالد قال مالك استحل الذي يعمل الاستحله ولم يعمل ذلك له غيره ومثل الذي قال الله تعالى في كتابه وان لقد علموا ولم يشتروا ما له في الاخره من خلاق ظرا ان قتل لذلك الى عمل ذلك هو الحشره الاثر دي قتل عمر أن اقتلوا كل ساحرة مساحرة يمكن أن تخصص كما ذكر ابن حجر ذلك في أنواع من استحر الذي هو قص لأن الكلام من اكتب عمر رضي الله عنه يمكن أن يكون ذلك كما ذكرنا هو في أنواع معينة من استحر علمها فأمر من فعل بها أن يقتلوا كل هؤلاء قال ابن الكثير رحمه الله تعالى وكذا مع حصر قال بكثيره الله وقدروه من طرق متعدده ان مريد ابن عقبه كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب راس رجل ثم يصيح به فيرد اليه رجله فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى ان هو يضرب راس رجل بالسكين فيطيروا ويخدع اعين الناس ان هو عايز يوحي لهم بانه يموت ويحيي فقال الناس ذلك ده ساحر طاغوت لانه يدعي لنفسه صفه من صفات الربوبيه زي الدهر اللي بيعمل ايه اللي بيخلي ال العرق الحيه و... واللي بيخلي المنديل حمامه ومن وحي ذلك واللي بيقطع الراجل وبعدين يطلعه له ثاني حي واللي يخلي البتاع فراغ وبعدين يرجعها مليانه ثاني ويرجعها فراغ ثاني من حيث لا يرى الناس بما يزعم من تراث يقولها ما هو ده اللي قال فيه صوت لاناطه ده لكن هو ادعاء ولذلك ولا اله الا الله هو كفر ان هو عايز يقول للناس انا استطيع ان افعل ذلك صل يعني هذا الادعاء من الكفر قال الناس سبحان الله يحيي الموتى اراه رجل من صالح المهاجرين فلما كان الغد جاء مستملا على تيه وذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عم الصاحر وقال ان كان صديقا فليحي نفسه وتلا قوله تعالى افاتتون السحر وانتم تبصرون فغضب الوليد اذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم اطلقه اسناده صحيح الوليد حدث ان هو راجل مصالح المصالح المهاجرين ثم اطلقه بذلك قال هو الامام ابو بكر الخلال اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال قرنا يحيى بن سعيد قال حدثني ابو اسحق حفصه قال كان عند بعض الامراء رجلا يلعب فجاء لندب لندب مشتن على ثيبه فقتله قال اراه كان تاخرا محمد الشافعي رحمه الله قصته عمر وحفصه على تحرم يكون شركه والله اعلم وهذا هو الص قال ابن كثير رحمه الله فصل وخبر الوزير ابو مظفر يحيى ابن محمد بن هوير رحمه الله في من يتعلم السحره ويستعمله فقال ابو حنيفه ومالك واحمد يدصر بذلك ومن اصحاب ابي حنيفه من قال ان تعلمه ليثقيل او ليجتنبه فلا يخف ومن تعلمه معتقدا جوازه او انه ينطاه كفر وكذا من اعتقد ان الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر وقال الشافعي رحمه الله تعالى اذا تعلم السحر قلنا له سفنها سحر فاي نوصف ان ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده اهل بابل من التقرب الى الكواكب السبعه وانه تفعل ما يلتمس منها فواكفا وان كان لا يوجب الكفر فاني اعتقد الى حده فهو كفر يعني مساله الراجل اللي هو بيطير الايه الرز ده نقول له انت انت بتونا بتحي وتمت لو قال لك لا ده انا بس ب بخدع الناس وما باين باين خفه ايدي او اللي بيخلي المنديل الحبابه ولا ان انا لو انت بتخلق انت بتغير الخلق ده يقول لا ده انا بس بقى خلطتها في امي ولا بعمل حاجه يقول انت عارف الكلام ده حرام لو قال لا حلال يبقى كافر لو قال لا ايوه انا باهي وامي يبقى ايه اذا قرر ان اعتقد ايه كفرا وطف كفرا في الاعتقاد واعتقد ان هو يروح يجعل البنديل الحمامه مثلا ان هو يخلق فده ولا لا فيقال له سفله ما بالك اذا وصف كفر يبقى ايه يبقى كافر اذا وصف معصيه واعترف على نفسه بالذنب زي الحاوي بالظبط اللي هو بي يبقى قدام الناس كده بيعمل شغل كده وبعدين قال ممكن يقول للناس ازاي انا بعملها وانا نحو ذلك فلا بد ان يعتقد حرمه ايه ما يفعله زي كده يقول فانا اعتقد اباحته وكفر ليه لانه معلوم من الدين بالضروره ان هو ايه محرم ها يستند بالكفر ويقال كما قال الشافعي استاذ بن عفره ايه اللي بتعمله فيقال لك انا باحي واموت يبقى خلاص خرج من قال لك انا باتقرب للشيطان والشيطان يعمل كده وكده وما بالك ويجوز العقاب وحتى يضرب يعني يتضرب ويروح بس يعني يهدد بالقتل حتى يعني يصل ثمانين ما يفعل او لو اطلع احد من اهل البيت يعني اطلع عليه دينه بالتالي كفرا ان انا واحد دخل عليه اوضه لامه بيبول مثلا ويكتب مثلا الايات الديني مثلا كما يفعلون او المني كما يصنعون او انه يهين الايه المصحف او انه يذبح لصنم عشان يقع عليه السحت او ان هو يدعو الشياطين من دون الله فالبينه تسمعه او ترى يكفرا بيبقى يقام عليه الحد بايه بذلك قال ابن هوير وهل يقتل بمجرد بعمله واسعى ماله فقال مالك عحمد نعم فقال الشفعي وأبو حنيفة لا فأما إن بتحليه قتل بسهره قتل بسهره إنثان فإنه يقتل عند مالك والشفعي وأحمد إ first Luke إن قتل بسهره إنه ولكن إن قتل بسهره قتل بسهره إنثانا إن قتل بسهره إنثانا فإنه يقتل عند مالك الشفعي وأحمد قال أبو حنيفة لا يقتل حتى تكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معي البينه في الامر ده لا تكون الا ايه بالدراسه مش الا لم تكون بينه الامر خفي ان الفتح ده يقتل غالبا وان هو يعرف منه ذلك فان اقر في عقص حنقته اذا فانه يقتل حدا عندهم الى الشفاه فانه قال يقتل حدا ودي قصاصا وقال وهل اذا ترك السحر تقبل توبته قال مالك ابو خنيفه احمد المشهور عنه لا تقبل لو بناء على قبول توبه الزنديق وقال الشافعي واحمد في الروايه الاخرى تقبل وده صحيح انها تقبل بلا شك لان الله عز وجل امر بالتوبه من الشرك وما دونه واما تاخذ اهل الكتاب فعند ابي حنيفه انه يقتل كما يقتل الساحر اذا كان مسلما وقال مالك واحمد والشافعي لا يقتل يعني بخصطه لبيد بن العاص اختلفوا في المسلمه الساخره وعند ابي حنيفه انها لا تقتل لكنها لكن تحبس لانه يرى عدم جواز قتل الايه المرتده تمام قالوا حفيده يقول المرتده لا تقتل وقال الثلث حكمها حكم الرجل لانهم يقولون بقطع الموت والله اعلم هو النقل ده يعني لما تتبعوا نماذج اللي انت بتفصيل اللي ذكرناه قبل كده وبذاك التعميم النقل ان هم كلهم قالوا دول قص مطلقا لا الترجيح ان في تفصيل عندهم وبين القتل بناء على ذلك التفصيل اللي اذا وقف طرف ده هو ايه مرتد يطبق احكام هذه الاذوات معاصيه وانا اعتقد انها معاصيه يبقى يعذب ولا يحتل بذلك نعم لابد لم يطرق النبي عليه الصلاه وريقه احتمال طبعا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما علم ما تصدر للوحي وانما كان صلى الله عليه وسلم يحكم في الظاهر بالبينات ولو علم بالوحي خالف ذلك هذا ابن ابي بن تالول علم بالوحي انه ايه ولكن كان ربي صلى الله عليه وسلم يحكم بالبينة ما عقب عبد الله بن عبي إلا على, إلا على ما ثبت عليه بالبينة وهو قدس أم المؤمنين رضي الله عنه جلب على الصحيح في ذلك أما ما سوى ذلك فكان القرآن أولا ينزل بدون تسميع ومنهم ومنهم يعني قولون من غير تسمية عبد الله بن عبي ولا مرة في القرآن هذا بإسمه عبد الله بن عبي مع إنه معلوم هو صافر القصة ولكن هذه مما لا يحكم به في إحكم الله عبد الله قال أبو ظكريً الخلال ويخبرنا «Abul d filing mruzzo wa' увер قرأ على قريئ على عبد أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل قرأ على عبد أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل؟ عمر بن همر قال أخبرى أن أدوهم عن الزهريةick all golden يقتل د 6 ohp зарم السلمين ولا يقتل د 6 see if core suuh��ها المسلمين وليقتل ساحر المشركين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحرتهم ان المرأة من النهود فلم يقتلها قد حصلتهم الطيبير بن عليassung والمشهول التي صureauها اللبيد دلعاصم وأن المرأة سنته و وليس ولم... فيها التي سحرته وقد نقل القطبي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال في الذن يقتل إن قتل سحره وحكى ابن فيز من داد عن مالك روايتين في الذن إذا سحر أحدا الأولى أنه يستثار فإن أسلم وإلا قتل الثانية أنه يقتل وإن أسلم لأنه بلا شك أن هذا السحر هو من الاعتداء وهذا ينافي الذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من حق أن يعطوه كما ذكرنا أن ذلك ثبت بذيه بالوحي لكن اذا ثبتت بالبينه او الاعتراف تحر الدمي فان ذلك لمسلم انه يسر لمسلم ان ذلك اناقض ليه لعهده من نوع من الاعتداء كما ذكرنا نعم ده سواء قتل بقى او لم يكن اعتداء عموما من, من يسر لمسلم ده معتدي عليه وهو اصلا لا يجوز له ان يعتدي عليه على ايه على احد من المسلمين ما على هذا اعطله يقول حك ابن نبيل من ده الروايتين الاولى ان وصف الاكثر ولا كتب الثانيه انهم كتلوا ان اسلم وعما الداخل المسلم فان تضمنته هو كفرا كفر عند الائمه الاربعه وغيرهم بقوله تعالى وما يعلمانه من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه لكن قال مالك اذا ظهر عليه لم تقبل توبته لانه اكذب ذنبيك يعني انكشف من غير هويه وده احد الوضو في توبه الذنبيك تقبل مطلقا لا تقبل مطلقا تقبل اا اذا جاء فائبا ولا تقبل اذا ظهر عليه اا تقبل ان لم يتكذب ولا تقبل ان تكذب دي روايات في ايه او مذاهب العلماء في مساله توبه الزنديق والراجح انها ما تقبل مطلقاً. مالك يقول ان ظهر عليه لم تقبل توبته فمن تاب قبل ان يظهر عليه وجاءنا ايضا قبلناه فان قتل بسحري قتل قال الشافعي فان قال لم اتعمد القتل فهو مخطئ عليه الذنب لانه هو عنده ف فالفاتح ده يعني اذا ما في هناك بينه والامر بالاعتراف فيؤخذ بالراوي خلو خبيثه مستغفر الله اسئله توبه قبور التوبه المقصود بها طبعا في الدنيا اما لو تاب توبه صادقه بينه وبين الله فلا نزاع في أنها تقبل ان تقبل عند الله المقصود ان نقبل توبته في الدنيا املاء بمعنى يدفع عنه الحد والعقوبه ها على فاق حتوب مطلقه لان ادله التوبه عامه في الصريه انها تقبل مطلقه في احكام الدنيا والاخره و ما انا انا لا نناقض قلوب الناس فاذا نبت الى الله طلب يستفاد دعى الى التوبه تحديد ثلاثه اجتهاد في قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق الايه نزلت في المجادلين في تحريم المائده قال المشركون للمسلمين اتاكلون مما قتلتم ولا تاكلون مما قتل الله بيده الميت من قتلها الله قتلها ولا تقرنوا تاكلون مما قتلتم يعني ذبحتم ولا تاكلوا مما قتل, مما قتل الله بيده تعز الله ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اللي مات ديما ده غير ذكر اسم الله وانه لفس اللي هو اكل ما لم يذكر اسم الله عليه وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم بهذه الشبهه الشياطين التي اوحد الى المشركين اوليائهم بذلك وان اطعطروهم في تحليل المائده فاعتقاد حل المائده في هذا التشريع وهو التشريع العقول دون الرجوع الى شرع الله واخذ ما يراه الناس واتباع ما حرم الله بالعقول الفاسده انكم لمسلمون بان من الشرك الاكبر ان قابل هذه الحجه واطاع في التبديل واطاع في تحليل ما حرم الله دي مناقشه اصلا في الحل والحرمه مش مجرد الاكل المناقشه كانت في ايه في الحل والتحليل والتحريم فليطيع غيره في التحليل والتحريم يبقى ايه يبقى مشرك ولا يعني بدون شرع الله عذره يعتقد حرمه ما حرمه فلان وحل ما حلله فلان ولو كان خلاف الشر ده كفر ولا لا بلا, بلا شك كفر ناهك الامنه صراحه صراحه التعذيم التعذيم دي العذائم الرقه منها اليوم نرى فيما يقال في هذه العذائم يعظم عليه يعني عايز ما يقول ايه طب نقول هو بيقول ايه في العذائم دي العزائم ديو التعزيل لابد ان ينظر فيه ما يقوله حتى يحكم عليها ترجع لحكم الرقع في تفصيل هذا الأمر قول القرطبي عندنا أن نستحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء هل هذا موافق لما نبالتدف خاصة القول يخلق عنده لا يخلق عنده ده قول الأشاعرة أما أنه حق بمعنى له إذا وإنه بكده له لود ماشي له حقيقة إن له لود وليس أنه مجد يعني امر مجرد خيالات او اوهام في الذهن والناس يعني تتوهم ولوده لا وله ولود ويؤثر الله يجعلهم مؤثرا يخلق عنده دي هي من كلام الايه الاشاعره اللي بيقولوا اصلا ان ما فيش مؤثر ولا فاعل الا الله وان الله عز وجل يفعل عند ولود الاسباب لكن اهل السنه يقولوا ان الله يخلق بالاسباب ويفعل بالاسباب قلنا المرض الكلام الفايت قبل كده عليه في سنور قلت لا احد الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله غيرنا صرا اتخذوا قرائن بهم مثل فقال لما, لما قال اتخذوا ولم يقل جعلوا زعم ان هناك فرقا ولم يخبر به لما قال بعضه اتخذ فوبس من بعده ابن حريم اجد ناس هذا كله يعني تفسطه لما نقول لا ليه ما قالش جعلوا ولما نفرق اتخذ وجعله تفسطه أفسد عن كلام ملوس معنا وكلام متناقض ولا فرطة بين جعله وإيه واتخذ الساحر غير الكافر لو عزل ولا مبتد يوزعت في تعزيل عند مالك يجوز النصر في تعزيل القتل